وَأَنِ اعْبُدُوا رَبِّي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 ليظهر من كان حيّ و يحق القول على الكافرين.